تبس من نوركم قيل ارتعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له مام فاضرب بينهم بسور له إِلَّا عَذَابٌ يُنَادُونَه يُنَادُونَه أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَارْتَبَتْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حتى بسم الله الغر فاليوم لا يغصب منكم فديه ولا من الذين كفروا ما وااكمنا ايمان مولاكم وبحسن نصير الم يئن الذين امنوا تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ سَاقُومُ لِهذِهِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ فَسَدَّت قُلُوبُهُمْ فَسَدَّت قُلُوبٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ ha pirum